بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ليضل على سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن لم في أذنيه وقرؤ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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبس فيها, وبس فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيَّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْذُرُهُ يَا بُنِيَ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حَمَلَتْهُمُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ حَمَلَتْهُمُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ وَفِي فِي عَامِينَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالدَيْكَ إلَيَّ الْمَصِيرَ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 يا بلي يا إنها إنتك مثقال حبة من خردل فتكون فِي صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره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 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما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 وَأَلَا يَغْرَرَنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عنده عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَبُوتُ